إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضاروا